والإنساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدث ما لم يفتدع ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب الى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتبثنب غدته فهي أعدى من غدة الجرق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مساله التكفير مساله قديمه واول من صرح بتكفير اهل الكبله وتكفير المصلين هم الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه فكانوا يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا هكذا عقيدتهم ولذلك يستحلون عقيدت أهل اهل الاسلام فكفروا علي رضي الله عنه الاتقادهم أنه حكم الرجال كما يعبرون وصاروا يقولون لا حكم إلا لله ويقول لهم علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل يريدون أتكفيره ولما راسلهم لهم فقالوا له لا نرجع إليك حتى تعترف على نفسك بانك قد كفرت بهذا الفعل الذي هو التحكيم وانه قد بطل عملك بطل جهادك وبطل اسلامك كله وانك تستقبل عمرا جديدا وتتوب وتتبرأ من أفعالك كلها على نفسك بالكفر هكذا قالوا ولما ناء لهم عبد الله أذاب اليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان من أجلاء وعلماء قريش بل الصحابة رضي الله عنهم سألهم ماذا تنقمون قالوا ننقم ثلاثا الأولى أنه حكم الرجال أجابهم ابن عباس بالقرآن لأنه لا يترفون إلا بالقرآن ذكر لهم قول الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اليس ذلك التحكيم كذلك احتج عليهم بقوله تعالى في الصيد يحكم به لواء منكم فهذا في مثلا ارنب او يربوع جعل الله به الحكم يحكم به له عز منكم وكذلك في اصلاح بين الزوجين افلا يكون الحكم في اصلاح بين المسلمين مع ان الله تعالى قال فاصلح بينهما الا يكون اولى ان يحكم فيه خرجت من هذه قالوا نعم قالوا وأنه أقاتل ولم يسبه أحصل إلى آخر ذلك هكذا كانت شبهتهم أنهم يكفرون بالذنوب ورجعوا في الأصفهم بالأحاديث أنهم يقتلون اهل الايمان ويتركون اهل الكفران يقاتلون المسلمين ويتركون النصارى ويتركون اليهود ولا يقاتلون الا المسلمين وذلك لتشددهم وذكروا انهم يخلدون اهل المعاصي في النار ذكر عن ابن عباس أنه قال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين مثل قول الله تعالى يريدنا أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولذلك ينكرون الشفاعة أن من دخل النار فانه خالد مخلد فيها ابدا لا يخرج منها هكذا تكون عقيدتهم انهم يخلدون الى الكبائر في النار ويستدلون عظها بقوله تعالى بقوله تعالى ربنا انك من تدخل النار فقد أخزئته فيقولون كل من أدخله الله النار أفا إنه قد أخزئه واذا كان قد أخزئه دل على أنه كافر وأنه لا يخرج منها ولكن أن أقول ذلك ليس بصحيح فقد أخذاه الله تعالى أبيها إلى أرضن النار بسبب سبب كبائر الترفها ثم بعد ذلك إلى وحش أبي يخرج منها أبي الشافعين أبي رحمة الله تعالى هذه شبههم يتمسكون بهذه الآيات. وبقوله تعالى بقوله ربنا انك من تبخر النار فقد اخزيته في اخر سوره اهل امران وبقوله تعالى يريدون ان يخرجوا منها وما, من وما هم بخارجين منها وبقوله كلما ارادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيها وبقوله وما هم بخارجين من النار وأشباه ذلك فكذلك عظا قد يتمسكون بآياتهم هي تعذيب الكفار مثل قوله تعالى في ومن يقتل مؤمنا متعمدا في جهنم وخالدا فيها وهذا يرجع إليهم فإنهم يقتلون المؤمنين متعمدين ومذل قوله تعالى ومن يؤلهم يومئذ دبره إلى متهرفة لقطار متعيزا إلى في أسفل قد بأب من الله ومأواه جهنم فيقول هذا دليل على أنه من حرف القتال فإنه مواه جهنم ونحو ذلك من الآيات فهكذا عقيدة الخوارج وفتهم المعتزلة على حكمهم في, النار في الآخرة وخالفوهم حكمهم في الدنيا فان الخوارج يقاتلون المسلمين فبمجرد كونهم من اهل الكبائر واما المعتزله فلا يقاتلونهم ولكن يقولون انهم ليسوا مؤمنين ولا كفار بل في منزلة بينهما منزله بين الاسلام والكفر اما في الاخره فإنهم مثل الخوارج خلدونهم في النار يتمعون مع الخوارج لأن أهل الكبائر في النار لا يخرجون منها ولذلك ينكرون الشفاعة التي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر ويستدلون في التي بيانا في الشفاعة كقوله تعالى فما لنا من, من شافعين ولا صديق همين وكقوله تعالى يوم لا, لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله تعالى ولا تنفعها شفاعة لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عادل ولكن نقول ان هذا في الشفاعه المنفيه التي هي الشفاعه بدون اذن الله هكذا ثم نقول نرى الإمساك عن تكفير أهل القبلة المراد الذين يستقبلون القبلة ويصلون لكن أقد يقال إن هناك مبتدعة ولو أنهم يصلون ويستقبلون القبلة أفإننا نكفرهم فمن ذلك المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال لا يثبتون لله صفة أفإن قولهم اشبه بالنفي بحيث أنهم يعطلون الله تعالى عن صفات كلها فيقولون ان الله ليس له وجه وليس له يد وليس له عين وليس له علم وليس ولا فوك ولا تحت الى اخر ذلك وهذا حقيقه هو النفي فلذلك هؤلاء كفرهم عدد من المسلمين سرد اللا لكائب كتابه شرح أصول اعتقاد اهل السنة وهو شرح كبير سرد خمسمائة من العلماء الذين كفروهم وذكرهم قبل ذلك الطبراني الحافظ المشهور يقول ابن القيم رحمه الله في النهنية ولقد تقلد كفرهم خمسون في عاشر من العلماء في البلدان ولا لك ايها الامام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني خمسون في عشر من علماء البلدان خمسون في عشر يعني ضرب عشر اي خمسمائه هكذا سردهم فمثل هؤلاء الذين يبالغون في هذا التعطيل يكونون اولى بان يكفرون كذلك عظام الذين يكفرون الصحابه الرافضه يكفرون الصحابه ويتهمونهم بأنهم هدفوا من القرآن ذنوذيه ويدعون أن جميع الصحابة مرتدون إلا أكل من عشرة يستثنون أكل من عشرة يعني أكل والمقداد والمكداد وأبي ذر وأبابهم البقية يقولون ارتدوا حتى العباس ابن عبد المطلب عم علي رضي الله عنه حتى عبد الله بن عباس ويصرحون بلعن الخلفاء الآلاثة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك امهات المؤمنين لا يوالون إلا خديجة وكذلك أم سلمة لأنها روأت لهم حديثا أنه بلا فض مع عالين يدرك دا أينما دار كذلك أيضا يكفرنا الامه أهل السنة أهل السنة كلهم كفار بل يقولون إنهم أولاد زنا يعني جميع اهل السنة كذلك أيضا يطعنون في القرآن ويقولن إنه محر وأنه محذوه منه أكثر أكذلك أيضا يشركون يدعون غير الله فمنه لهؤلاء يحكم بكفرهم حيث أنه الحال هذا أكفروا اخيار الأمة أفهؤلاء بدعتهم تخرجهم من الإسلام وعظى فإنهم لا يصلون خلف أهل السنة أدليل على أنهم يكفرون اهل السنة بل يقولون لا نصلي إلا خلف معصوم هذه من شبهاتهم وكذلك عظى هم في الحقيقة معتزلة أباد غنفنا في, في الصفات وهم معتزلة في الصفات وهم أمو كافرون وأشياء رافضة في حق الصحابة وفي حق السنة وأما بقية الفرق فإننا لا نكفرهم حتى الأشائرة والمتريدية لا نكفرهم. هناك فرق بدعتهم جديدة نرى كفرهم هناك الكاديانية أفريقيا يدعون لنا أن له نبي أتنبأ غلام أحمد الكادياني غلام مملوك ادعى أنه نبي وصدقه خلق خلق كثير في الهند والباكستان ونفوهم هؤلاء لما أنهم جانوا بأن لهم نبي غير نبينا يكفرون بذلك كذلك أيضا الذين أصروا على الشرك والذين يسمون الكبوريين الكبوريون الذين يدعون غير الله هؤلاء مشركون ظهر فيه فيهم الشيخ محمد بن عبد الهب وجدهم مشركون سمع به عالما في احدى المدن النائية رجاة إيران يقال قال له ملا عمران إبن ساكن إساك لنجا ولما سمع به أرسل إليه أرسل إلينا ما تدعو إليه فأرسل إليه كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات ولما أكرأها عالم أنه ما قال إلا حقا وعالم أن الذين عنده أصروا على الشرك انهم أشركوا بذلك ونظم قصيدة في أمدهه وحالته يقول في أولها اعجأت قصيدتهم تروح وتغتدي في سب الدين الهاشمي محمدي يقول فيها الشيخ شاهد بعض أهل جهارة يدعون أصحاب الكبور الهمدي تاجا وشمسانا ومضاها هما من قبة أو تربة أو مشهدي معنى ذلك أنهم يدعون غير الله إسمعنا ضللوه قالوا له يا كافرا يا فاجرا، ما بره قبل العذاب الحسدي. قالت قريش قبلهم للمصطفى لا ساحر لا كاهن لا معتدي. قالوا يا ام المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا ليس ذا مؤكدي. وذلك لأنهم اتهموه. قالوا إنه يكفر الناس، يكفر أهل الأرض كلهم، وكذبوا في ذلك. قالوا إنه يكفر الذين قبلهم ستمائة سنة أي يكفرهم أي من نحو القرن السابع أن كلهم من ذهو كفار وكل هذا افتراء عليه ولا حقيقة سلام سبر من ذلك وقال أنا لا أكفر إلا من هو كافر المشركون الذين يشركون ويدعون غير الله هؤلاء مشركون الله تعالى كانوا يشرك بالله فقد حرم الله جاء عليه جنة وماواه النار ولو نظرنا في شركهم لوجدنا انهم مشركون حقا وانهم يدعون غير الله ولو كانوا يدعون انهم يدعونهم كشفعاء يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله وهذه ما قالت المشركين الاولين فأما بقية أهل السنة فإننا لا نكفرهم ولو أذنبوا فمثلا الزيديه قد يكفرون بعض الصحابة كمعاوية نظرا إلى بعض الحالات التي تلبس بها ولكن نحن لا نكفرهم حدها في هذه الازمنه من يكفر الدول كلها ونحن نقول أن أبرأوا إلى الله من ذلك حتى الدول الذين عندهم الحكم بالتواغيات لا نكفرهم ولو انهم يحكمون بغير شرع الله لأن لهم في ذلك تأويلات تأوي نحو ذلك كذلك أيضا الذين أعلنوا بعض المعاصي أباحوا سفور النساء مثلا أو أباح الزنا إذا كان باختيار أو برضى ونحو ذلك إلا نقول إننا نقاتلهم إنهم كفار ما دام أنهم من أهل الكبلة فهناك ترك الصلاة الذي يترك الصلاه ويصر على تركها ويستمر على ذلك ويدعى اليها ولكنه لا يصلي بل يمتنع ويصر الى ان يقتل فهذا, فهذا كافر قال صلى الله عليه وسلم بين الكافر وبين الكفر ترك الصلاه وذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر يوم القيامة مع فرعونا وهامنا وقارونا وابي بن خالف هذا دليل على أنه يخرج بذلك عن الإسلام وذلك لأن هذه الصلاة شعار الإسلام فالذي يتركها عنادا ويستمر عليها لا يكون مسلما ولو انه يصوم مثلا او ياتي بالشهادتين او ما اشبه ذلك فاهل القبله الذين يصلون ويستقبلون القبله ان يتبرا ممن يكفرهم فالذين أي نحن نقول لا نكفر أهل القبلة ولا نتبرأ منهم بما احدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين ماركا الذين ابتدعوا ضلالا قد يدخل في ذلك المعتذرة ويدخل في ذلك الرافضه فانهم ابتدعوا ضلالا ويدخل في ذلك الكبريون الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله تعالى كان من ابتدع كان على اهل القبله خارجه يعني انهم يخرجون الى اهل القبله ويكفرون ويقاتلون ومن الدين ماركا أهل البدع المضللة نقول مراكوا من الدين خرجوا منه ويتقربوا إلى الله تعالى بالبراءة منهم وكذلك أيضا البراءة من كل العصات كل من أصر على معصية كل من اجتمر عليها أن نتبرأ منه ولا نكفره ومع ذلك نهجره ونهتكره ونتج أن, أن غدته فهي عدم غدتي جرب يعني صحبته ومجالسته وهذا يتعلق بهجر اهل المعاصي نقول نعم أهل المعاصي يفجرون إذا استمروا على المعصية ولكن لا يكفرون المعاصي أذكر أنها كبائر وصغائر ولكن من أصر على كبيرة أفع إنه يعتبر من أثر على الصغيرة فكأنه على كبيرة ولكن إذا كان له شبهة أو تقليد أو نحو ذلك إن استطعنا أننا نهجره، فإن هذا هو الاولى وإن لا نسلم عليه مع كراهيتنا لفعله إذا رأينا من يحلق كل شيء أو من يشبل الثياب أو من يشرب الدخان، أو من يتعاطى مشكران أو مخدرا أو من يصغي ويستمع إلى الأغاني ونحوها أو من يسهر على الأفلام والصور الفاتنة وما أشبهها أو من ياخر الصلاة عن وقتها أو من يتخلف عن صلاة الجماعة أو من يدخل ببعض شيئا مما افرض الله عليه أو من يخبضه غيبة أو في نميمة أو في سخرية أو يلوك لسانه بتنقص أو نفس بالألقاب أو ما اشبه ذلك فمثل هؤلاء عصر علينا أن ننصحهم ولكن أقد لا نقدر وذلك لكثرتهم لأننا ابتلنا بكثرتهم ولا نستطيع أيضا أن نهجرهم أن نهجر كل من رأيناه حليقا مع كثرتهم وتمكنهم أو كل من رأيناه قد أصبر هيا لباسه مع كثرتهم أن يقولوا اننا ان قدرنا على الإنكار عليهم ونصيحتهم فعلنا والا أن ننكرهم بقلوبنا أذكر ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس اخو العشيره ثم انه دخل عليه فعلان له الكون إلينا معه في الكلام فاستنكره ذلك استنكر عليه فقال صلى الله عليه وسلم ان من على الناس من ودعه الناس اتكاء فشكه يعني اعتركه واسالمه اتكاء فقال أيضا إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا عن نترهم بقلوبنا ولكن أنبش في وجوههم رجاء أنهم يحملهم ذلك على أن يلينوا وعلى أن يتساهلوا وعلى أن يتقبلوا الحق وعلى أن يتوبوا مما هم عليه ونحن نلعنهم بقلوبنا على افعال صدرت او تصدر منهم او يصرون عليها فهكذا واما التهاجر فإنه لا يجوز بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث أخافي عن المسلم ولو كان بينهم شيء من الأمور الدنيوية ولو كان بينهم أيضا ولو كان عليه شيء من الخلل، والنقص في العبادة ونحو ذلك فليس له أي فجرة وذكر النووي في شرح هذه إنما العمال بالنيات، النيات على قوله تعالى من كانت هجرته ذكر حكم الهجر يعني الذي هو التهاجر بين المسلمين وأن رجلا هجر أخا له فكتب إليه ابياتا ينكر عليه يا سيدي عندك لمعظه يا سيدي عندك لمظلمه فاستفتي فيها ابن ابي خيثمه فانه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن اكرمه عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة ان صدود الالف عن الفه فوق ثلاث ربنا حرمه اخذا من هذا الحديث فاصعب الفجران على هذه الطريقه يكون محرما الانسان ولو حصل من أخيه شيء من الظلم له عليه ان يتغاضى عنه فلا يهجره يلتقيان فيعذب هذا ويعذب هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام اما فجران اهل المعاصي فانه جائز إذا كان ذلك يزجرهم لما قد النبي صلى الله عليه وسلم تبوك كان قد تخلف عنه كثير فتخلف عن ناس من المنافقين فجاءوا وحلفوا أن لهم عذر فقابل منهم واكل أمرهم إلى الله وجاء ثلاثه واعترفوا ابي انه ليس لنا عذر وكان منهم كعب بن مالك رضي الله عنه ويلان بن اميه امراه بن الربيع فامر بهجل الثلاثة فهجرهم الناس ولم يكلموهم إلى ان مضى خمسين يوما وهم يبكون من هذا الأمر فنزل بعد ذلك توبة الله عليهم في على الثلاثة الذين كله فهذا فجران لاجل التخلف عن هذه الغزوة أبدون عذر فهكذا أيضا الهجر على المعصية إذا رأينا أمن يعلن معصية نظرنا فإذا كان هجره يؤثر فيه إذا فجر تأثر وتاب وعقلع فإن الهجر جائز أما إذا كان لا يتأثر أعبال يزيده تماديا وإذا هجره أهل الخير جلس معهد أشراك إذا هجبت مثلا اخاك أو جارك أو ابن عمك، واعتزل عن مجالس أهل الخير، وأهل الذكر، وأهل العلم، وأهل العبادة، وجلس مع الأشرار، مع أهل الدخان، ومع أهل المسكرات، ومع أهل الغناء، ومع أهل الباطل، ومع أهل التنافز، آبل الكابي ونحو ذلك فعل هذا لا فائدة في هذا الهجران. عليك أن تجالس ولكن تكرر عليه النصيحه وتبين له اما بالنسبه للمبتدعه فان البدع معروف انها بدع عقديه وبدع عمليه البدع العمليه اخف من الاتقادية فبدعه إحياء الموارد هذه بدعة عملية تنكر قدر الاستطاعة ويبين لهم ما فيها وكذلك صلاة في أول هذا الشهر تسمى صلاة الرغائب هذه أيضا بدعة ولكان الثلاث وكذلك وكذلك احياء ليله خمس وعشرين من هذا الشهر يقولون انها ليله الإسراء ولا دليل على ذلك ونحو ذلك هذه بدع عمليه ينصح أهلها ولا يهجرون وكذلك ايضا البدع العقديه التي لا تصل الى التكفير ولو أن أهلها قد يكفرون الخوارج سئل عنهم علي رضي الله عنه أكفرهم فقال من الكفر فروا أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا قالوا فما بنقول فيهم قال هم إخواننا ابي الامس بغوا علينا واصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اي يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم يصومون ويتصدقون ويصلون ويتهجدون ويقرا القران ويذكرون الله كثيرا ولكن لذلك لا نكفرهم لكن إذا بدأوا بقتالنا فإنا نقاتلهم في شرهم بكل حال مسألة التكفير مسألة عظيمة يجب المسلم أن يتحفظ عنها ورجعناه صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه دعا مسلما بالكفر يا كافر هذا كافر وليس كذلك رجع عليه أو قال عدو الله رجع عليه رجع كلمته عليه فانه كفر نفسه يتحفظ من مثل هذا التكفير حتى لا يتعرض المسلم الى هذا الوعيد والله أعلم السلام عليكم وبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم ذكرتم حفظكم الله أن الذين يبيحون الزنا لا نكفرهم ما داموا من أهل القبلة يقول فكيف وقد أجمع العلماء على أن من استحل أمرًا معلوما من الدين تحريمه بالضرورة فهو كافر نرجو التوضيح إنما التكفير على من فعل يعني على من السهل وأما الذين لا يسهلونه لكن لهم شبهة أو يفعلونه فإن ذلك لا, لا يخرجهم ولذلك صلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي زنت وحبلت وقال إذا قد تابت توبة أو تابها صاحب مكسل أكبر منها على كل حال لا شك ان من استحل شيء معلوما من الدين بالضروره فانه كافر واما الذي فعله لتاويل فلا استنى الله اليكم وبارك فيكم يقول كيف يستطيع المرء ان يفرق بين البدع العمليه والعقديه لا شك ان العمليه هي التي اعمال يعملونها وان كانوا يعتقدون انها من الدين الذين يصلون في اول هذا الشهر في اول ليله جمعه صلاة يتقون الى الليل كله شمنها صلاه الرغائب هؤلاء قربة انها قربه وطاعه فلأجل ذلك لا نكفرهم ولكن نبدعهم كذلك الذين يعتقدون في رجب ان فيه عمرة انها افضل من غيره نقول مجهدون ونبدعهم ولا نكفرهم الذين يحيون مثلا ليلة 25 ويقولون إنها ليلة الإسراء نقول ليس كذلك هذه بدعة عملية بخلاف بدعة الخوارج بدعة المعتزلة بدعة الرافضه عقدية حسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل عبر الشبكة من الإمارات يقول سماحة الشيخ نفعنا الله بعلمك يقول الرب جل وعز ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما الفرق بين المعية العامة والخاصة وهل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية جزاكم الله خير من صفات الله تعالى الفعلية كوله تعالى إن الله معنا إن الله مع المتقين إنني معكم أسمع وأرى وإن الله مع الصابرين هذه معية خاصة مقتضاها العلم أي أنه عالم بهم وأنه ينصرهم وأنه يعيدهم وأنه يكلأهم ويحميهم ويحفظهم ويمدهم بكوة منه هذه معية خاصة بخلاف قوله وهو معكم ما كنتم فإنها معية عامة بمعنى أنه يمر إليهم ويعلم احوالهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل فضيله الشيخ يقول جل وعز ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهل الذي يحكم بالقوانين الوضعية يكون كافرا يروي عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ما أن الآية فيها أنه لا يحكم بشيء مما انزل أنزل الله أما إذا كانوا يحكمون بما أنزل الله الا في او أو نحوها فنقوله إذا كان لهم تأويل فإننا لا نكفرهم ولكن نبدعهم ونخطئهم هذا يقول غفر الله لكم عبر الشبكة من عمان أو من عمان يقول هل يجوز لي أن أترك العمل كطبيب لكي أتفرغ لطلب العلم ويقوم أهلي بالإنفاق علي يقول طلب العلم ستمكن منه وأنت تعمل في عملك قد يسر الله تعالى العلم هل القرآن تستطيع أن تقرأ وأن تتدبر في كل وقت كذلك أيضا التفقه بالاحكام كتبه موفقه مسئم يسر تستطيع أن تتعلم وانت تسوق السيارة أمن إذا من عشد الله نحو ذلك فاستمر في عملك أحسن الله إليكم يقول السائل أيضا عبر الشبكة من عمان نحن نخالط الرافضه في العمل فما هي الضوابط في معاملتهم إذا كنتم مضطرحين فاعملوا بقوله إنا لنبش في وجوه كل وإن كلبنا لتالآنهم وإذا كنتم تستطيعون أن تنكروا عليهم أممان أنكم تغيرون عليهم ما هم من هذه الأعمال السيئة خيروا عليهم أو أنكروا عليهم ادعوهم يقولون أنتم تكفرون الصحابة أنتم تلعون أبا بكر وعمر ما شبهتكم ما حجتكم على هذا كيف ما دليلكم على أن الصحابة ارتدوا لأنهم يتأثرون بذلك وتقرأون في الكتب التي ترد عليهم وهي كثيرة. السلام الله عليكم الله صلى الله عليه